إن كنت تسأل يا رفيقي تبغى إن كنت صادقة في البحث عن السعادة فأنا أدلك على الطريق وكلنا يبحث عن السعادة والله لن تجد السعادة إلا في طاعة الله إلا في الحياة مع الله وفي مرضاته السعادة في التوبة والأوبة وفي الاستغفار من الحوبة ستجدينها في دموع الأسحار وفي مصاحبة الصالحات الأبرار ستجدينها في بكاء التائبات وفي أنين المذنبات ستجدينها أي السعادة في الخشوع والركوع وفي الانكسار لله والخضوع وفي البكاء من خشية الله والدموع السعادة والله في الصيام والقيام وفي امتثال شرع الملك العلام السعادة في تلاوة القرآن وهجر المسلسلات والألحان وهجر المسلسلات والالحان وربك باسط يده لك بالليل والنهار يفرح بالتائبات ويفرح بمن أتاه وهو قريب ممن دعاه حليم كريم يغفر الذنب ويستر العيب تدور لا السعادة بدنياي وترى السعادة دور تهاب المال ما صاب مرمى لو زاد مالي دوم قلبي حزين. تعبت تدور لا السعادة بدنيا اخواتي البنات يظن الكثير من البنات أن السعادة في المال والشهرة ولا في الفن ولا في هذه الحرية المزعومة وحتى نفند هذا الكلام سنضرب لكم أمثلة واقعية من الذين ذاقوا هذه الأمور مثل المال والشهرة والفن وعايشوها ومع ذلكم يعيشون والعياذ بالله في شقاء وتعاسم وسأبدأ معكم بقصة المليونيره اليونانية كريستينا اوناسيس هذه ورثت عن أبيها أكثر من خمسة آلاف مليون دولار جزر كاملة شركات طيران أبخم أسطول بحري في العالم هل عاشت في سعادة؟ تزوجت أمريكي وبعد شهور طلقت ثم يوناني وشهورا وطلقت ثم تزوجت شيوعيا روسيا بحثا عن السعادة ثم بعد سنة ونص طلقت ثم تزوجت فرنسيا ثم بعد فترة طلقت ثم وجدت والعياذ بالله منتحره على إحدى السواحل الأرجنتينية بعدما ابتلعت عدد كبير من حبوب المنومة وعمرها لا زال 37 سنة فهل وجدت السعادة في المال؟ الامر واضح وبين الدول الاسكندنافيه أغنى الدول من حيث مستوى دخل الفرد ومع ذلك فيها أعلى نسبة الانتحار وبالذات السويد حيث يعيش الناس هناك في مستوى اقتصادي يشبه الأحلام فلا يوجد في حياتهم خوف من فقر او شيخوخه او بطالة أو أي كارثة من كوارث الحياة فالدولة تضمن لكل فرد يصيبه شيء من ذلك إعانات دورية ضخمه بحيث لا يجد مواطن هناك مجالا للشك من العوزة والحاجة الاقتصادية ومع ذلك الناس هناك والعياذ ولا يعيشون في حياة قلقة ومضطربة وضيق ونكد وإحصائيات الانتحار تثبت ذلك فهي الأعلى في نسب الانتحار بين الدول العالم كلها صاحب المال يا اخواتي يخاف على ماله فيعيش في خوف وقلق وهم على ماله وكم من خطف وقتل بسبب أمواله يقول صاحب المال الذي لا إيمان عنده يوم القيامة ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه فيقول المولى عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه قبل أشهر أسطر علماء نفس المريكيون دراسة تؤكد أن المال لا يجلب السعادة وقد تناقلت أكاد الأنباء خبرا عن الملياردير وأغنى رجل في العالم بيل جيتس ملك المكروسفت حق الكمبيوتر هذا أنه لا يشعر أن ثروته التي تقدر بالبلايين تحقق له ما يريد من العيش السعيد وذكر أنه يكره كونه من المشاهيد وأنه لا يحب إثارة انتباه الآخرين وأنه يعتبر نفسه في محنة بسبب ثروته وأنه يفضل العيش وحيدا وأن يحيى معزولا وبعيدا عن الآخرين فلا تعجبك أموالهم ولا ما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يا أخواتي أسعد الناس من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهود على حفلة من شعير يمر عليه الشهر والشهرين ولا يوقل في بيته نار عليه الصلاة والسلام ليس لهم من طعام هو وأهل الا الأسودان التمر والماء فهل عاش في شقاء وتعاسى بل هو أسعد الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وأشرحهم صدرا ألم نشرح لك صدرك ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقيه هو السعيد أما ما تعتقد بعض البنات من وجود السعادة في الحرية المزعومة في الروحات والجيات والطلعات والتمشيات ومنافسة الرجال في الأعمال وتحقيق ذاته كما يزعمون يعني مثلا مثل المرأة الغربية فاخر الإحصائيات ان أحوال المرأة في العالم الغربي تؤكد أنها تعيش أتعس فترات حياتها المعنوية على رغم البهرج المحيطة بحياتها التي يعتقد بعض الناس أنها نالت حريتها والمقصود من هذه الحرية اللي اكتسبتها كما يقولون هو النجاح الذي حققه الرجل عشان تمارس الجنس معه بدون عقد زواج. حتى قالت احدى نساءهن ان ثمن عنقود العنب في باريس يفوق ثمن امراه بل وصل سعر المراه في ألمانيا اثناء كاس العالم الاخيره بالمانيا وكره القدم لاقل من ثمن تذكرة المباراه ومن يهن الله فما له تقول أجاثة كريستيا الكاتبه الانجليزيه المشهورة والصاحبة أشر القصص والروايات البوليسية تقول في كتاب صدر عن حياتها إن المرأة الحديثة مغفلة لأن كانت المرأة في المجتمع تزداد سوءا يوما بعد يوم نحن النساء نتصرف تصرفا أحمق لأننا بذلنا الجهد الكبير خلال السنوات الماضيات للحصول على حق العمل والمساواه في العمل مع الرجل ثم تقول كانت الحياة سعيدة عندما كان الرجل سيد البيت والمسؤول الأول عن رفاهية الأسرة أما اليوم فالمرأة تطالب بحريتها وحصلت على حريتها وأصبحت مضطرة إلى العمل المضني ولتنافس الرجل في جميع الميادين وبذلك فقدت سعادتها المنزلية وفقدت أنوثتها التي كانت تسحر الرجل في الماضي هذا كلام امرأة مشهورة عندهم ذكر الكاتب المعروف محمد رشيد العويد في كتابه رسالة حواء. عن استفتاء قامت به مجله مجلة كير الفرنسية للفتيات الفرنسيات من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعيه والثقابة شمل مليونين ونص من الفتيات كانت الأسل عن رأيهن في الزواج من العرب ولزوم البيت فكانت الإجابة للتسعين في المئة منهن بنعم والأسباب كما تقول النتيجة أن هؤلاء النساء ملوا المساواة مع الرجل وايضا مللنا حالة التوتر الدائم ليل نهار وأيضا مللنا الاستيقاظ عند الفجر الجري وراء القطار وأيضا مللنا الحياة الزوجية التي لا يرى الزوج زوجته فيها إلا عند اللزوم ايضا مللنا الحياة العائلية التي لا ترى الأم فيها أطفال إلا حول ما يرز الطعام ولقد كان عنوان الاستفتاء وداعا عصر الحرية وأهلا بعصر الحريب أما قضية أن نأخذ من الغرب خروج المرأة وحرية المزعومة ومسواتها مع الرجل ثم لا نصل نفس النتائج فهذا محال لأنه من سار على الدرب وصل. تجارب المراه يا خوات في الغرب والدراسات حوله وفرت علينا عناء ومشقة الترجمة هذه هي النتيجة الطبيعية للحريه المزعومة عندهم ويكفي أن تعلمون يا بنات أن عشرين من نساء أمريكا يعني خمس نساء امريكا تعرضنا للاغتصاب وما خفية كان اعظم يذكر لي أحد الشباب عندما كان في بريطانيا أنه قابل بنت بريطانية في القطار فعندما رات شكله العربي بادرت بالتعرف عليه وعندما عرفت أنه مسلم قالت له على طول هل إذا أصبحت صديقتك ترضى تتزوجني هذا هو همها تريد الرجل أن يقف معها ويحميها لانهم يفتقدون إلى مثل ذلك وهذه هي الفطره ولكن في الغرب لان النساء يفتقدن لذلك فصديقها ياخذ ما يريد منها ثم يستبدلها بغيرها بل حتى الحساب في المطعم 50 بينهم وهذا ما جعل النساء في الغرب اكثر اعتناقا للاسلام من الرجال من حيث العدل رغم كل الافتراءات التي تفتريها وسائل الاعلام لان المراه المسلمه مظلومه والمراه الغربيه سعيده ولكن فيما ذكرنا يا اخوات العبره والعظه لمن كان له قلب او قد وهو شيء أما عن التائهات التي يبحثنا عن السعادة في الحب الموهوم فهل الحب كلهم يقولون الحب عذاب يقول ابن القيم والعشق وإن استلذ به صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب يقول ابن القيم من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه فإن من أحب شيء غير الله عذب به ولا بده أما عن أهل الفن والذين للأسف هم القدوة لكثير من البنات التائهات فهم أبعد الناس عن السعادة، بل الضيق والضنك والطفش يحاصرهم في كل وقت، رغم ظاهر السعادة الذي يعيشون أمام الناس. المغني الأمريكي الهالك ألفس بريسيلي ملك أغاني الروك كما يقولون، والذي لا زالت اغانيه تتصدر قائمة أفضل الأغاني في أمريكا، يقول عنه أخوه ديفيد أنه يفضل أن يظل فاقد الإحساس تحت تاثير المخدر على أن يكون واعيا بائسا لأنه أربعة وعشرين مخدرات ولا ينام ولا يغني الا بها فحياته وحياة كل الفنانين هي هكذا بؤس في بؤس بل ان اهل العفن الفني يعيشون أسوأ حياه طلاق موت فضيله شبكات دعاره وشذوذ مخدرات والإدمان على ذلك والواقع يشهد بهذا فمنهم من سجن بسبب هذه المخدرات ومنهم من مات بسبب هذه المخدرات لا بالله وفضايح الفنانات زكمت منها الانوف فهذا ينشر مقطع يفضحها والاخرى يقتلها زوجها بسبب خيانتها وهذه وهذه وكلما كبرت الفنانه زادت تعاستها خاصة بعد أن تقلأ دوارها وتحجب الأضواء عنها والتي كانت طبعاً مصدر حياتها سعاد حسني سندريلا الشاشة العربية كما يسمونها عاشت في سنوات عمرها الأخيرة في عزلة بسبب تشوه وجهها مما جعلت تعيش في قلق والطراب حتى مات للعياذ بالله منتحرة تقول مثل رغدة مطلوب طبيب لكل فنان حتى يعيله إلى توازنه النفسي ولذلك فإن نجوم الخارج في أوروبا وأمريكا لكل واحد منهم طبيب نفسي يتابعه دائماً Kama ذكر ذلك, sław był w kitebach, mocarstwem do własnego własnego własnego فضل الولي طاب مسحي زنات وكنت ظنها مات زيني لقيت هذا الدين وفهام المغزاي ويضى السعادة في رضى الوالدين. ديني وانا على راب المخالي بشكواي عساه يجعلني من الفايز الله فهنا طالدك حقق ليمناي واجعل لنا بالدين حزن مكيني لقي تهبى الدين وفهام المغزاي ويضى سعدى في رضى الوالدين تتابع على الصغة فهام المعناي إن قلب الذي بان فاطنه